بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله بسم الله الرحيم هذه الورقات لآخره هذا متن فريد مختصر كثير الفوائد كبير المعاني مؤلف قد أجد فيه مصنف رحمه الله الترتيب والتفصيل والاختصار مؤلفه إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني نسبة إلى جوين قرية في نيسابور وهي الآن تقع في دولة اوزبكستان وقد ولد سنه 419 للهجره وتتلمذ العده شيوخ منهم الامام البيهقي وابو نعيم صاحب الحليه وطلب الحديث والفقه وعلم الكلام والأصول وأصبح رأسا في الفقه وفي أصول الفقه وفي علم الكلام وكثر عليه الطلاب من أبرزهم أبو حامد الغزالي صاحب المستصفى ولقب بإمام الحرمين لأنه جاور في مكة أربع سنوات ودرس العلم فيها ثم جاور في المدينة ودرس العلم فيها فلقب بإمام الحرمين وعقيدته كان معتزلياً ثم, ذكر ثم بعد ذلك تاب وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام رحمه الله ومن ابرز مصنفاته التي اشتهرت وأصبحت تحفظ وهذا المتن وقتوفي رحمه الله سنة روعمية وثمانية وسبعين وعلم أصول الفقه علم يحتاج اليه أهل العلم لأن المقصود من أصول الفقه تنزيل المسائل النازلة غير منحصرة على أدلة الشرع المنحصرة فيات الأحكام في كتاب الله خمسمائة آية فقط وأحاديث الأحكام ثلاثة عشر ألف حديث والنوازل والمسائل التي تقع كثيره وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يحتاج لم يحتاجوا إلى علم وصول الفقه لأنهم يعرفون اللغة العربية وما تدل عليه، وكذا في عصر التابعين ولما كثرة النوازل والمسائل. بعد انقطاع الوحي، ألف الإمام الشافعي رحمه الله كتاب الرسالة في أصول الفقه، وهو أول من صنف في أصول الفقه. جمع فيها قواعد وأصول ل. مسائل الشرع ثم <تصفيق> <تصفيق> بعد ذلك توالت المصنفات ومن اقدم تلك المصنفات المرتبه هو متن الورقات واهميه علم اصول الفقه يظهر في أن الشرع جامع لكل شيء وكل نازلة يضعها المج... أهل الاجتهاد فيما هو مشار إليه في النص مثل حكم ركوب السيارة قاسوها على حكم ركوب ال... الإبل حكم ركوب بهيمة الأنعام من الإبل وقاسوها والبق... على حكم ركوب الابل والخيل والبغال وهكذا وأصول الفقه ليس خاصا بالفقه وإنما هذه الأصول والقواعد التي جعلت يحتاج إليها الناس في كل نص من التفسير والحديث وفي كلام الناس المعتاد مثل لو قال شخص كل طالب يأتيني أعطيه مئة ريال هذا عموم وهكذا وإنما قال وصول فقه لأن أكثر الأحكام الفقـ أحكـذ أكثر الأحكام الفقـية هي في الفقه، فقال أصول الفقه قال رحم الله هذه الورقات. قال الورقات ليبين لك أنها قليلة لتشحذ هممك وتنشطك على حفظها وقراءتها. يعني كان يقول ليست طويلة ثم بعد ذلك ذكر ما هو موضوع هذه الورقات قال تشتمل على معرفة فصول من اصول أي تتضمن ونذكر فيها معرفة فصول أي معرفة مسائل من أصول الفقه ثم بعد ذلك بين ما هو هذا العلم قال وذلك أي أصول الفقه لفظ مؤلف يعني غير مركب و بينما ألفنا كلمه مع كلمه من جزئين وهما الجزآن قال الاول اصول والاخر ثقه ثم شرع بعد ذلك في بيان معنى كل كلمه فقال فالاصل اي لغه ما يبنى عليه غيره مثل اصل البيت نبني عليه البيت ومثل أصل الشجرة يبنى عليه غير الشجرة وهو الساق والأغصان وغير ذلك ثم بعد ذلك استطرد في تعريف ضد هذه الكلمة فقال والفرع قال ما يبنى على غيره مثل سطح البيت مبني على أصل البيت وكلمة الفرع هذه ليست داخل فصول الفقه وإنما استطرادا ذكرها استطرادا واللفظ الثاني قال والفقه يعني تعريف الفقه اصطلاحا معرفه الاحكام اي حكمه من ناحيه التحريم والكراهه والاستحباب والوجوب وغير ذلك. الاحكام الشرعية يخرج معرفة ما ليس بأحكام شرعية مثل السماء زرقاء والهواء قوي وغير ذلك. التي طريقها الاجتهاد يخرج التي طريقها الاجتهاد مثل النية في الوضوء لو اغتسل هل يجزي الوضوء عنها أم لا وهكذا ويخرج الأحكام القطعية فليست في وصول الفقه مثل تحريم الزنا هذا قطعي، ومثل تحريم القتل بغير حق، وهكذا. فذكر رحمه الله فيما تقدم موضوع هذا المتن، ثم شرح لكلمة أصول الفقه، شرح لكلمة أصول الفقه كل كلمة، وأما تعريف أصول الفقه مركبا فسيذكره إن شاء الله في الفصل القادم حيث قال معرفة طرق الفقه على سبيل إجماله وكيفية الاستدلال بها نعم الله أعلم شكرا